اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وزوجه وذريته عددنا فيه علمك صلاة تلوم بدمام ملكك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال كل كماله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما عض بهمك ما دار ملكك اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دار مدام بدمام الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل ذرة الف الف مره اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل حرف جراحه القلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى هي عدد نعم الله الكريم وافضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد قدر الماء اللهم صل على سيدنا محمد عدد ماء بجميع الماء اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الأرض والسماء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ما في علم الله اللهم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الأعداء والأذقاة على سيدنا محمد وعلى آله عدد الأتراب والأنداد على سيدنا محمد وعلى آله عدد بل ويدادي وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه ناسلك بها مسلك السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عدد الارحام والأنصاب، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله عدد الرباط والاعصاب وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنتطب بها في سلك الاحباب Allahumma salli salli mala siedina Muhammed ve ala alihi adede ihsan allahi, ta ala ilahi taala ilehi salli salli mala siedina Muhammed ve ala alihi adede ingarilahi taala ilehi salli salli mala siedina Muhammed ve ala alihi adel salatih ve selam ilehi salli salli mala Muhammed ve ala alihi adede ajiri صلب سلم سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من خيار المصلين والمسلمين عليه سلم سلم سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من خيار المقربين منه والباردين عليه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أخبار المحبين فيه والمحبون لديه صلى الله وسلم أبدا دائما عليه الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أوراق أشجار الجنة صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كليس وجنات وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا عودة وجنّة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 وصلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله عددات نعمار قيهال مصروفاته الصليب سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها دائما بعناية كاملة في كامح الله والصليب سلم على سيدنا محمد وعلى آله ما طاف بالكعبة الطائف والصليب سلم على سيدنا محمد وعلى آله ما وقف بعرفاته باقف والصليب سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل المعارف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ماذا ما ذكره منشور صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما دام فضله مذكور صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما دام حديثه مسطور صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما دام ذكره معمور صل على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنشرح بها الصدور اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما حمدت كل حامدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما ذكرك ذاكر وما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما غفل عن ذكرك الغافل صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ما دارا تائه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله, وعلى آله ما تقلب بثايم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تحفظنا بها إن الكبائري والصغائر اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ثمن العرش وفؤامه صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ثمن الكرسي وداعمه صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سلو بسلو على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنعوا فطابعوا عبارمهم و سلو بسلو على سيدنا محمد وعلى آله صلاة نعود بها من الخيل أظاهما Allahü Cüccalim Allāhü Sādina Muhammedu wa lā ālihi salatān tāmla wu l-astara wal-hujubā. Allahü Cüccalim Allāhü Sādina Muhammedu wa lā ālihi salatān tāmla wu l-tawabin wal على Allahü Cüccalim Allāhü Sādina صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنى وعراقة سدرتي المنتهاء صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل بها من ألينها الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنى وعراقة الخلاء صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنى والمشحونة والملأ صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترقى بها رؤاكم إلى الملاي لآلاء اللهم صل وسلم و سيدنا محمد وعلى اله اقطار الارض و صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله من الطول و العرض صل وسلم سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعيننا بها على اداء النوافل والفرائض اللهم صل على محمد من الاسماوات والأرض الارض و من الارض شي اللهم صل وسلم و سيدنا محمد وعلى اله اذل الى السنادي البراء سيدنا محمد وعلى اله من الامان بالقلم جرى صلى الله سيدنا محمد وعلى اله من الثرى والبراء صلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تجعلنا بها ممن يرضى وجهك الكريم برحمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تزين الأرض والسماوات وما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك عميل مجيد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزين الأحجار والأشجارة صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسترنا بها افتارين لجميل سترك يا ستار الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة المحصور وغير المحصور صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زينة الخراب والمعمور صلي وسلم ولا سيدنا محمد وعلى Ali زينة الجبال والطouri صلى وسلم ولا سيدنا محمد وعلى Ali زينة السقفي المعرفوي صلى وسلم ولا سيدنا محمد وعلى Ali زينة السقفي المعرفوي والبيت المعروف وصلى وسلم ولا سيدنا محمد وعلى Ali صلاة تنسق بها في العطوري الله صلى وسلم ولا سيدنا محمد وعلى Ali زينة المكي والمح وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زينة المبلون والمعدود وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها منكم من أهل الشهود يا بدود اللهم صلي على سيدنا محمد من نور الدات الساري سره في آثار الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم يقادر عظمته ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل وسلم و سلامه على سيدنا محمد وعلى آله قدرا نبارك الوافي صل وسلم و سلامه على سيدنا محمد وعلى آله قدرا اطي الكافي وصل وسلم و سلامه محمد وعلى آله قدرا نطفك الظاهر والخافي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدرا عافك قدر المعافي صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد راقائق الكافي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد راقائق الظاهري والخافي صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد عرف في عاته وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعل بها ابنا تصل فينا باكمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد تفضل بالفاضل صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر السماوات والأرض صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر الطول والأرض صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر حركات النط والغنض وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشفيع فينا يوم الأرض اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر رسوله بالله، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر خوفه من الله، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر قيامه للجاري، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر تعبه على الله. وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشرفنا بها بالفناء في الله والفقاء بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر سجوده وركوعه. وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر تواضعه وخشوعه. وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من آل بطوه اللهم <سؤال> صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر جلاله ومنظره وصل وسلم على سيد محمد وعلى اله قدر صدقي مخاره وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تجعلنا بها محل ذكر الله مظهره اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر جماله الرائق وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر حسنه محمد وعلى آله قدر جماله الرقائق وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر حسنه الفائق صلوة وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من الحقائق اللهم صلوة وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر شفاعته في العباده Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seyidimiz Muhammed'e ve onun Allah'a olan imanı, bilmekami mahmudi, bir yolun على Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seyidimiz Muhammed'e ve onun Allah'a olan imanı, صلى وسلم على, على, على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطية من الجود والكرم وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها والأهل الهبامين الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطية من محاسن الأخلاق صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطية من طيب الأعراق صلى وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من خويس السمع باقي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من طاعة الصحى والرفاقى صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلطة تعيدنا بها من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق الله صلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من الثوابيل ممدودي صلى الله عليه على سيدينا محمد وعلى آله何ه قدر ما أطي holes قدر ما أعطي السقاء من الحفظ المبرود صلى الله عليه على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطي من بدار الخلود صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله, آله صلتن جعله في هذه خير مبلود اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيدي من الأحكم المهف والإلابة وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله القدر ما مغطية من الدعبة للمستجابة وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تجعلها بها من الملازمين أعتابة اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة حاملة ومحمولة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بالغة إليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة غالبة على ما عنده لصلينا ولدي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة رافعة وما رفوعة اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة جامعة ومجموعة اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة صانعة توبة مصنوعة الله صلّى وسلّم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدمام جذوتك صلّى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة مغية ببقاءي ملكوتك وصل وسلّم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل لاوتكه الله صلّى وسلّم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدمام توكيني صلى والسلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقايا أهل العين صلي والسلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من سقيقين الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها على سنته. صلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية باقية أهل علية، وصلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل نابها من الصطيعين، الله صلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحيي بها على سنده، وصلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة. توفنا بها على ملته وصل �aca سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسقينا بها من كأس مبتته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحشونا بها في جنرة وصله narrative على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمدّونا بها في الدHARين دمجابزته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمّنا علينا بها نذكر من رؤيته، صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله صلاة بها من أخذ عله على حقيقته، الله صلى وسلم، ولا سيدنا محمد وعلى صلاة عبد حن إلى التلاقي صلى وسلم، سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد حركه الوجد فشتق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلا تعب قلت به عيلته فأنت وسيلته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلا تعب يبكي دعوه يبكي دعوة دمن إلى العقيق والحماية اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلا تعب ياهم أشجانه إلى ذibi وسكانه اللهم <سؤال> صل و سلم على سيدنا محمد و على آله صلاة عبد هيجه الأفكار لتلك المعالم والأثار اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله عبد شائق لأشرف الخلائق اللهم صل و على سيدنا محمد و على آله صلاة ترطين بها علما لافعة و على سيدنا محمد و على آله صلاة بها أسقل طيما واسعا Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a siddin, Muhammed'e ve Ali'ye salatan teşahidu bina şafi'at. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a siddin, Muhammed'e ve Ali'ye salatan teuğidünabıha, minzabalin yametken. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a siddin, Muhammed'e ve Ali'ye salatan turiquniyha, fi ayni bahri اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها نددنا من شمس أقيقته ومن شريعته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنبيرنا بها بأن مالها قاقيف وعارفه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توانسنا بها لا طاي في أسرار لا طاي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تعرفنا بها إياه بدقيق في كل موطن وطريق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفردنا بها في حبه وإجلاله كما فرته في حسنه وكماله الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تناوه بها قلوبنا بأمبال جماله زلبي النساء سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمتعنا بها بمشاهدة ذاته وأحواله Allah'ım ﷺ salli ve sallim Allah'ın ﷺ siddina ve ﷺ Ali sallatın ﷺ onun ﷺ sultanına وتذل به رقاب أعدائك الخوارج والكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح بها علينا فتح العارفين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجمعنا بها من المرضين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة خفنا بها مسلمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تلحقنا بها لعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تليق بكماله وتكون زيارة في شرفه وإكماله وعلى آله وسلم تسليما واجعل اللهم جزاء مؤلفها وقارئها رضاك برضاه والاكتراع من خمر توحيده ورشف رحيق لماه الوصول إلى الله اللهم تقبلها بأنواع القبول واجعل جائزتها محبته وسحبته وشفاعته في الدنيا ويوم الذهول برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم اجعل خير أعمارنا أباخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رحيم اللهم اجعل إيا في قلبي وأغني فيما عندك وتوفني مع الأبرار وتوفني مع الأبرار ولا تذرني مع الأشرار وقني عذاب النار يا عزيز يا جبار يا رحم الرحيم برحمتك أستغيث يا الله اللهم يسلك حسن الإقبال عليك والإصغاء إليك والفهم عنك والبصير في أمك النفاذ في قادتك والمواضمتي على إرادتك والمبادرة في عدماتك الحسن الأدب في معاملتك التسليم إليك الله من يسلك من خير ما سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعوض بك نشر المساعدة منه محمد النبي ورسولك صلى الله عليه وسلم يا من له الخير كله أسألك الخير كله وعوذ بك من شر وعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله غني الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سرط المستكبر محمد صلى الله عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض ألاه إلا للغضاء تسليمه مغفرة تشرح بها سطره وطلب بها بزره وترفع بها فكري وتيسر بها أمري وتنسب <تنزل> بها فكري، وتقدس بها سري، وتكشف بها ضري، ترفع بها قدري، إنك على كل شيء قدير بخشوع القلوب عند السجود لك يا سيدي بغير جهود وبك الله يا جليل فلا شيء يداليك في غليظ العهود وبكرسيك المكللة بالنور إلى عرشك العظيم المجيد وبما كان تحت عرشك عقا قبل خلق السماء وصوت الرعود ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلهاً عرفت بالتوحيد أجعلني من المحبين المحبوبين المقربين العاشقين لك يا لا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبي الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد القائل عمار بن الخطاب سراج أهل الجنة الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد القائل هذا نسم والبصر يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائنين وعثمان بن عفان لك أجر رجل من شهد بدره وسهمه اللهم صل و على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائنين إنا ناس من أصحابي وزنوا ليلة فوزنا أبو بكر فوزنا ثم وزنا عمر فوزنا ثم وزنا عثمان الله مسلم مسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل على صاحب حاضي يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القاهي الرحمتي أبو بكر وأشهدهم الله عمار فأكرمه فأكرمه عياذُ عثمان فأكرمه عياذُ عثمان وأقضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل هذان لحسن يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل عشارة من قريش في جنة فأبو فكر في الجنة وعمر في الجنة وأثمان في الجنة وعلي في الجنة بطلحة في الجنة والذبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن ترجح في الجنة رب وان طيب الله ال سيدنا جمعت كل المكارم فيه ولديه صلاة داربة كبارية منك إليه جميع صلاة سلية عليه قدر كل ذرة ما في علمك من العدد في كل طرفة من الأزل إلى الأبته فلا غاية لها ولا منتهى وعلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم الخليل وعلى سيدنا موسى الكليم وعلى سيدنا عيسى روح الله الأمين وعلى سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وعلى سائر الأنبياء والمسلين والملائكة أجمعين وعلى آلهم وأصحابهم وسلم تسيما وبارك ذلك وأضعاف أضعاف أضعاف ذلك واجعلنا الله بجاهه من أهل عشقك وإبصارك وسبحان الله من الميزان ومجاه العمام ومبلغ الرضا وزنة العرش مثل ذلك وسبحان الله وبعمده عدد, عدد خلقه عاد خلقه ورضوا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كذلك بس سبحان الدائم القائم سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الله بعنده سبحان الله العظيم بعنده وسبحان الملك القدوس سبحان رب الملائكة الرب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى ما يقول الطالب سبحانه وتعالى مثل ذلك سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله من أمام فخلق سبحان الله من أمام في الأرض سبحان الله من أمام خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء وسبحان الله من الأما في الأرض والسماء وسبحان الله من الأما في الأرض والسماء وسبحان الله عدد ما عصاه كتابه وسبحان الله من ما عصاه كتابه سبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله من كل شيء كذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إلى الله كذلك والله أكبر مثل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله لا إلى على كذلك فلا إلا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك استغفر الله الذي لا إله إلا هو العيد القيومات بليه كذلك والحمد لله مثل ذلك على ذلك اللهم برضى عن صاحبه في الغار وعنفار وقلبار وعن ابن نوريني وابن الحسنين الأحسنين وعن المظهرات والبتول، فابنهم الطاهريني وعن سائر أبناء الرسول وعن سيدنا حمزتها وسيدنا العباس، وعن ترجمان القرآن وعن سيدنا أبو طالب ابن عبد المطلب مخفياً مسلماً وإيماناً يقيناً وناصراً عزيزاً وبهتانا عليه إلى يوم القيامة رطاءً لله فعن بقية العشرة المبشرة بالرضوانه وعن الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعاً وعن التابعين متابعين وعن الأربعة الجمتي المجتهدين متابعهم يسهم إلى يوم الدين وعن مهدي العباد ومن مهدي البلاد من أضلنا زمانه وقرب آوانه من يملأ الأرض قصدا وعدلا فاهل به وسهل اللهم جعلنا من تابعه حقيقة ومن سالكه طريقة وعن مزرائه وأصحابه وأدباعه وأحبابه وعن قذبه هذا الوقت والإمامين والأمناي والأبتاد والأفراد والدلائي والنقبائي والنجبائي والرقبائي وعن ما أصحاب التوبة وسائر الزهاد والعباد وعم شايخنا ووالدينا وأقربائنا وإخواننا والمسلمين في كل وقت مراحيين اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وتشفع عندك بهؤلاء كلفاء الأربعة الكرام فبأهل بيته نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فبأولاده من فخام وأحباده من الإضام فببقية العشرة المبشرة فببقية العشرة المبشرة فببقية العشرة المبشرة فبسائر الأصحاب والأحباب والأولاد والأئمة الأنجاب مل من تنينا بعزيز الجناب أن تجعل مصنفه ممن سعد على ميراج القبول فتمتع رب ينال السرور الوصول اللهم اجعل جزاءه منك قلبه ومن شفاعتي في جميع من احبه اللهم اهدني بنسبه الطاهر وحققني بحسبه العلي الباهر اللهم اسقني من جريال توحيده شربه تغيبني عن الكننين تحفظني عن كل شيء مرين كذلك كان والناظر إليها بعين القبول الساتر لما فيها من الزلل والقصور والفصول إنك رحيم كريم يا الله يا عليم يا حليم برحمتك يا رحم الرائم يا قبيل يا متين يا بره يا الله يا باص يا وادد يا ودود يا مجيد يا فعال ويريد Judo aleyne ve amin nabi ilahiyetken, judo aleyne ve amin nabi ahliyetken, ne ki ahlı ve ahlı al-mawfi rah. Ve alhamdulillah yhamd al-‘arifin, rabbil Rabbi’l-‘alame. Allah menny Allah menny واللطف بنا في قطائك وقدرك اكفينا شر الأشرار وكيد الفجار واحفظنا كيف شئت وكما شئت نسألك العفة والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك التوفيق للأعمال الصالحة والإخلاص في العمل يا رحم الراحم إلهي قد عافني عن العروج إلى حضرات قربك وجودي. أتب علي يا تواب توبة تحفظني من ذلك لتقرعني بشهودي اللهم إنك تعلم فقري وفاقتي وأعجز وفاقتي وعجزي عن القيام بواجب شكرك فأقبل معذرة فأقبل معذرتي أجعلني لديك محبوبا بلغى بل عرايس مجالك مخطوبا وما في جميع الأحوال مطلوبا وفي دبابينا قاصة خاصة أهل الغرب مكتوبا الله مرزقني فهم النبيين وعطف المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين يا رحم الراحمين اللهم انصر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امه محمد الله عليه وسلم اللهم فرج عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم يا ذا الفضل والجود ومن ليس لعطائه فود يا صمد يا ودود يا حقيقة كل موجود إني أسألك بصاحب العظ الممرود والمقام المحبود أن تقدا في قلبي بزيتي توحيدك إصباح الإرفان والعبودية وتكحل بإثمي شهودك عين بصيرتي حتى لا أرى غيرك في كل لمحة بنيوية وأقربية وتكسبني حلال الوراثة والإخلاص وتجعلني من كم لاهل الاختصاص وما تحققني بمتابعة الشريعة الغراء وتحفظني من الغفلة سرا وجهرا وتهقّل من قلبي ورق الرئاسة وتجعلني ممن بني على كمال الصدق في العبودية المحظة اساسه اساسه وتسيّرني سفينة في بحر ذاتك اسباحه وتسقيني نخمر تدويك بباتي شربة حتى لا راحيا فذا شبها حقري بفيلي وألبسني خلاع كمال الوراثة المحظة المحمدية وامنأ جميع أعلاي وحواصي وقوايا كمال محبتك ومحبت رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاله وصحبه أولي الصدق والصفى ومشايخي أهل الكمال والففاة أَتَّا لَا تُبُقِي مِنْ إِيَثَرًا إِلَّا وَقَدْ امْتَلَأَ بِحُبِّهِمْ وَعَلَهِقْنِي يا ودود يا رحيم يا الله وصلى الله على خاتم البلاية النبوية الإرصالية وآله وصحبه أرباب العناية الإلهية وسلم تسليما والحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله محتغرق للمحامل كلها ولا حول ولا قمة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم المكيل نعم المبلا ونعم النصير Allahümme salli ala Muhammedin nebihil ümmi ve ala ahli Muhammedin ve azvacihi ve zirriyetihi kemâ salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim ve bârik ala Muhammedin nebihil ümmi ve ala ahli Muhammedin ve azvacihi ve ala ala hamidun rabbil yasifun السلام على المرزهرين والحمد لله رب العالمين